الاحضار قولي واهضوي يا الشهداء if you will call Oh, man. يا وانتظار يا مسد الهار طولي وهتري ويا عش